لما في التفسير إلى قوله تعالى في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على على فضل القتال في سبيل الله وهنا الاشاره بقوله وقاتلوا في سبيل الله هذا لفت الانتباه إلى أن الله لا يقبل من أعماله إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتب فقال قال رسول الله يقاتل حمية يقاتل شجاعة أي ذلك سبيل الله قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من عملي إلا ما كان خالصا ورطوعي به وجه ما كان خالصا عن الله ومن به وجهه لذلك قالوا وقاتلوا في سبيل الله فكل قتال, فكل قتال لا عبرت به عند ربك في علاه. لا على الأرض ولا على, ولا على التراب الغالي ولا على ذلك. كل ذلك ممدوح إن جاء بعد راية لا إله إلا الله فالقتال المقبول عند ربنا جل فعله هو أن يكون القتال من أجل رفعة أهل الإسلام من, من أجل رفعة راية الإسلام من أجل نصرة الدين هذا هو القتال الذي يقبل عند الله دل في علامه ولا شهادة أيضا إلا أن تكون الراية التي رفعت هي الراية من أجل نصر الدين الله فقط فقط وكل شيء بعد ذلك يأتي تبع نعم يأتي تبع لكن التأصيد العام أنه لا يكون شهيدا ولا يكون القتال عند الله دل في علامه أنه بذل المهج إلا أن يكون لله دل في علامه فأتي بعد ذلك للوطن وللعرض ولالمال وغير ذلك فقد قال سلبا من قتل دون ماري فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد نعم لكن التفصيل العام أن القتال الذي يرتقي به المر الدرجات العليا عند الله تعالى في علاه من الرفيعة وقد يكون مرافقا للأنبياء وهذه الدرجة العالية الرفيعة عند ربنا تعالى هذه الدرجة أن تكون الرأي المرفوع رأي لله وفقط ليست رأي إلا لله وحده يعني لا شريك لا له إلا لا إله راية إلا الله لا إله إلا الله فتكون هنا يكون القتال فقط لرفع راية لا إله الا الله فتكون هنا يكون القتال فقط لرفع إله الله فتكون هنا الله فتكون هنا يكون القتال الله هي هنا في سبيل الله إذن قالوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال في رب يرضى عنك حس الله لكم جميعا إذن أقود طالبه تعالى وقتل بسبب الله لدينا من يقاتلونك كان قتال هنا فقط على لا لا مش كده إبنى كده ممكن ها انتهد لازم لتاخدش مال عليكم السلام انت تالوا يكون بسبب الله كما بينا وإنخلاص بالله يتادر في أعلى الحمد لله رجل العاكم وعبد الله الله ينفع لك الأمة للسمية حفظكم ربكم قال ولا تعتدوا قال وقاتلوا بسبيل الله الذين يقاتلونكم يعني إن كانوا يقاتلونكم فقاتلوه وقيل سبب نزول هذه الآية هو أنه لما صدنا بسلام عن البيت ونحر هاليهو بالحديقية وصالح المشركين على مجيد في العام القابل كان الصحابة يتخوفون من الحمد لله رضي الله يتخوفون من الغدر وإلا الكاتب لا أمان له ولا عهد له ولا وعد له يكفي به فقد قد قد يضر بردين لما لما تتقاسين لما أنا لا أتوقع ذلك منك اتقي لا يرسم الكلام لابد أن تحافظي على الحضور رضي الله عزيز الأمان عصد الله عليه عمر لا يترك تكون استاذن تفضله الشيخ حتى نزوركم إن شاء الله سبب الزوره منهم يعني كانوا يخشون من من أو من غدر أهل بكه في ادب باب فقال الله تعالى متقين قلوبهم قالوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم من غدروا فلا بد ان تقاتلوا لا لا تتقوا عنهم تعال قالوا تعالى ولا تعتدوا لا تعتدوا ان الله لا يرضى ديننا ليس دين الظلم بحال الأحوال ولا الاعتداء حتى لو أكفر أهل الأرض لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز ظلمه لذلك قلنا هناك من الطوائف المتعجلة الجاهلة التي إذا دخل الكافر في بلده بأمان تعدوا على مالي أو عرضي أو دمي والذي يدخل بأمان من غليل الأمر واجب وفاء الوفاء بغليل الأمر في هذا الباب واجب أيضا أن يفي بذمة أميبه و ووليه قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تركا دماءهم قال ويسعى بدمتهم الدم فكيف نكون ولي الأمر قد أعطى الأمان بذلك فلا بد من الحف العصمة الدم والمال والعرض بهذا الأمان الغرض المقصود قال ولا اعتداء فارجسهم كاف هل اعتداء هل اعتداء غير مقبول عند الله تعالى في سؤاله هل اعتداء للمقبول عند الله ولو كان من أعظم الناس توحيدا الرحمن ولو كان لأظم أهل الأرض وأكثر عن الأرض الأتداء لا أقبل الله فرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ما في ما في غياب ولا أقبل الغياب ما هي صح أحنان كوني, كوني على الجاده ماذا اريد خاص ما انفع وهذا والله العظيم جهاد في سبيل الله طلب العلم من اعظم جهاد في سبيل الله ما ادري القوم لا يدركون ما هم فيه من خيص القوم لا يعلمون عظم ما هم فيه من خطر القوم لا يفهمون ان, أن هناك وظيفه وظفهم الله بها اعظم ما تكون وهو حمل هذا العلم الجديد ونشره بين الناس ونصر الدين ما أدري هذا لا يبعد عن قتالنا هنا في خطواتنا بالسبيل الله لا. لأن نصر الدين بالسناني وبال وبال واحنا في في في في البدع والاضطرارات لا بد فيها من النصرة القوية الحقيقية باللسان ولا تعتد والمراد بالعتاد الظلم عموما ففي الاعتداء هنا الألماني عام هو قتل النساء والأطفال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة فأجد يعني قتل فقال ما كانت هذه لتقاتل ونهى عن قتل النساء والولدان وأيضا حتى شيوخ الذين يعني من الرهبان أول فرعونفسهم التعبود وبيلا مبينا ماذا فعل أيضا لا لا لا يقولون لا يقاتلون لأنهم لا يقاتلون. وقيل أذلنا المصدي لا تقاتل إلا من قتلك لو قتلت من لم يقاتلك فانت قد اعتذيت عن عمة الحق أنه الظلم عموما لا يزوقه على هؤلاء رضوان جميعا أبو جمال سيد نبع الدس. واختلف العلماء هل هذه الآية قاتل في سبيل الله دينا قاتلناكم ولا تعتدوا هل هي من سُخَّة على قرين؟ هل كلنا ولا ننسخ؟ آه، هذا الله كم كم أصبت أنا؟ كم أصبت في ما قلتي؟ الله المستعان. الإمام حنيف يقول يقول أنا أنا كنت قال رافقت حمال بن أبي سليمان أربعين سنة أربعين سنة صبر صبر على على هذا الخيص اختلف عنه هذا الآية لا, لا. قيل أنها منسوخة نعم واختلف من قال النسخ في المنسوخ على قليل بقونه تعالى وقاشروا بسبيل الله الذين يقاتلونه وهذا يقتضي يباح في حق من قاتل من الكفار وهذا يباح حق من لم يقاتل حيث هو الناس وأقتلوهم حيث هو الناس ما, ما قرأته للإنسان لكنك،, لكنك ايضا تتخلفين عن بعض الدروس والثانية ان المنسوخ منها ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا, ولا خيادة الأذى ولا من يقاس لم يقاتل أو ابتداء المشركين بالقتال دون أن يقاتل ثم كل ذلك منسوخ بقول الله تعالى يعني براءة من غير رسول إلى إلى الناس يوم الحج الأكبر في قوله على قاتل المشكين كاف كما قاتلناكم كافا والقول الثاني محكم والحق على أن الآية محكمة الحق أن الآية محكة ومعنا تقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم أعدوا أنفسكم لذلك فالذين يقاتلونكم عليكم أن تقاتلوهم ولا تبدأون بالقتال ويقال بأنه الذي يقاتل هو الذي يقاتل الذي يقاتل هو الذي يقاتل. يقاتل, يقاتل إذا النساء والشيوخ والأطفال لا يقاتلون قول تعالى وقتلوهم حيث يقفتموه طبعا أنا كله كما قلت لابد أن يكون الحمد لله, الحمد لله جيد الحمد لله انه قد أخطأ, أخطأ نظري في هذا فالحمد لله الله كل خير كل خير وثبت فينا فيه أنا أعود إلى الآية وأبين الأمر الأهم والأجل فيها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلنا في سبيل الله لفتة عظيمة جدا وأنا نقول أنت أيها الطالب العلم أنت أيها السائر على طريق السلف صالحين أنت أيها المتدرب على أن تكون في درب المتقين أقول لك أنت تقاتل في سبيل الله كن في كل لحظه في كل على أن تكون مخلصا لله تلفي ما كان لله يبقى ما كان لله يبقى وما كان لله وما كان لله ينقطع وينفصل فلابد ذلك في الكريم أنت في طريق وعر جدا لن تصل فيه سيرا إلا بالإخلاص ولن تصل لنهايته إلا بالإخلاص ولن تعلو في درجته إلا بالإخلاص ولن تسمو, ولن تسمو في منزلته إلا بالإخلاص فافهم ورسال قال وقاتلوا في سبيل الله المسألة للاخلاص ذلك عجب على نفسي وعلى إخواني وعلى كل من بعض بعض اللحظات في الهوى، وأنه كل من قرر منه لابد أن يعلو، ولابد أن يمدحه ويزكيه، وكل من بعد عنه أو حصل منه في صدره منه شيء، لا إما إما أن أنسقت أو إما عنه. وهذا هذا ليس من ديانة، وليس وليس من إخلاص، وإن صافوا عليه، وإن صافوا إذا قال في سبيل الله، قال الله تعالى وقتلوهم حفظت موهم. واخرجوهم من حيث اخرجوكم واختلوهم حيث قلتموهم قال هذا ناسخ ايضا لمسرى لانه قال واختلوهم حيث فقلتموهم يعني حيث وجدتموهم وهذا عام عام في جميع المشركين زمانا ومكانا الا بمكة الا بمكة ينظار العلا قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فلا يجوز ابتداء اهل ابتداء أهل الكفر بالقتال الا الا في مكة إلا إذا قتلوكم لذلك قال واختلوهم و... من حيث تقفتموهم من حيث أخرجوكم أجدهم جزء العام جزاء مفاقا وأجرا وأجرا طباقاء تمثيلا صحيحا في هذا داب حتى يعلم المر كيف أتعامل أهل الكفر ما أدري الذين تميل قلوبهم وعيونهم وأنفاسهم إلى الكفر الفلغة ويوالونهم على, على إخوانهم المسلمين كيف النجاة لهم في ذلك كيف من يقول بالتقريب لقوم قد كفروا بالله وبرسوله وسببوا الصحابة وطعنوا في عائشهم هذا المؤمنين كيف يراقب لهم أن يقولوا بالتقريب وكيف إلى الآن نرهم يعيشون في هذا المستنقع الذي هو الذي يشيرنا به إلى التقريب إلى إلى أقوام قد كفروا بالله والرسول وقد وقد كفروا ب ب ب الصحابة رضي الله عنهم رضاه لا بد لا بد أن تعلموا يقينا بأن هذا ضلال مبين منحرف عن الشارع القوي وانحراف عن الشارع القويم ذالك طاله وأخرجوه من حيثه حيث أخرجوكم فالفتن تؤشرون الطار مغفل من يحسب أن كافرا يبحث عن مصلحته أو يحبه أو أو أنه يخدمه ويجاهم الخير مغفل ما واحفظها جيدا الذي أخبرنا بأنه مغفل هو ظاهر العلم ولا بأخبارنا بأن هذا لا يمكن أن يكون في حال من الأحوال لأنهم يضمنون العدوى قال الله تعالى عضوا عليكم الأناملة من الغيب قل موتوا ما يجر إلا أن تكونوا كفارا حتدا من عند أنفسهم لن يقفلوكم حتى تكونوا أمسا لهم لن لكم حتى تؤمنوا لهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع من لتب من لتب فكيف التقريب لا أقوام هم أعداء لله وكيف يكون يعني نصرة للدين ذلك؟ لعل الناس تستفيق ولعل اهل العلم يعني يظهرون بذلك ويظهرون ذلك هذا هو العلم الحق الذي نمت منه بهذا الذنب. رضي الله عنك محمد وعن قالوا طالوا الفتنة من القطر اختاروا عمد الفتنة هنا ولكن الصحيح الرائع أن الفتنة المقصود بها الكلام المقصود بها الشب لا بمشاهد لا تقريبا اedian في شيء اسمه تقريبا اedian هذا ظلم مبين مخالف لرب العالمين عندما ان عند الله الاسلام قال يبتغي يتبع سدينا فلا يقبل منه شوف شوف شوف شوف, شوف رات على اليهود والنصارى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما ان هؤلاء الناس ابراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا قال لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام قالوا في ناس أشد من <تصفيق> من في والكفر وعبادة ودعاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء أشد من القتل في الشارع أو في بلد الحرم من القت قالوا لا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلواهم في لواح في قرآة سبعة ولا تقتلو ويقود حمزه والفسال وغلف ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فان قتلوكم وهنا القراءة المشهورة ولا عند الحرام حتى فيه إذن تعليم الحرام بالقتال بالقتال حتى فإن قاتلوكم فاقتلوهم ما قال قاتلوهم قال اقتلوهم اعمدوا إلى قتلهم وصفر معههم فإنهم لا يسألون عند الله شيئا كذلك جزاء الكافرين حالوا عن دين رب العالمين وعن الشرق قوي وكفروا برب العالمين لذلك كان يززاؤهم ذلك ولذلك قال أمرت ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ايضا في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه هو منسوخ ام لا شيء جماعة من فقاء فليس منسوخ والنار لا يقات فيه الا من قاطر وهذا يؤكد ويؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي قال يا أيها الناس ان الله حرر مكة لما خلق السماوات والأرض ولن تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي وانما حلت لي ساعة من النهار ثم عادت الحرام الايام الأيام فلا يجوز أن يبتدئ المرض فيها إلا إذا قادت فلا بد من الاتفاع عن أنفسهم في هذا البلد فالشاعة التي حلت نبي خاصة بالنبي لذلك قال ولن تحل لأحد, لأحد بعدي فذا محكم والبعض قال هي منزوخة بقول الله تعالى في سورة غراء فاقتلوا المشركين كافا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة واقتلوهم حيث كنتموهم وصحيح أنها محكمة وصحيح أنها محكمة وليست نسوخة وأن... وأن البلد الحرام حرام وحرام القتال فيه إلا إن كانت دفاعا عن نفس أو إطلاق وليست نسوخة مهنة وليست وليست نسوخة قال فاقتلوهم كذلك كذل الكافرين فإن انتهوا فان الله غفور رحيم ومعنى فانته يعني انتهوا عن كفرهم ودخل الاسلام فهم ك كا كا كأنتم لانه يقول اممته قد حتى حتى حتى يقول لا لا غافل قالوا عصينا ولمامروا والى الحقيقه احاسبهم على الله فمعنى فانتهوا انتهوا عن الكفر والردة واسلموا انتهوا عن الكفر والفجور فاسلموا كفوا عنهم وهم كأهلكم والعبط ان تأو عن قتالكم فلا تقاتلوهم لا هذا البلاد الحامل لا فيه فإن أسموا فإن الله رفض رحيم يبدل الله سيأتيه حسنة عندما أتهم من السلام وقال بالرسول الله أن لن يقول حسن ولكن سأوصفوا أنفسهم أنهم يعني قتلوا قتلوا فأكثروا في القتل شربوا الخمر فأكثروا في الشر وأيضا حادوا عن طريق الله جل في علاه بالزنا وأكثروا بالزنا فهل لذلك لمنفرع قال الله تعالى والذين لا يدعون إلا أن أقرأ وابطلوا النفس الذين حرحبونه وما يفعل ذلك يلقى يضاعف العذاب يوم قيامة يعطيه مهانة إلا من تابه وإنه أعمل ورحة فأولاً حسنات وكلف الله غفورا رحيما نعم. وهنا اجتمعت المغفرة والرحمة كما قلنا المغفرة والرحمة اجتمعت اجتمع افتلق وليش اجتمع والشتماع هنا في دلالة على السكر وعدم المقوبة قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولكون الدين لله فإن توقف العدوان إلا على الظلم. وقاتلون حتى لا تكون فتنة قال عباس الحسن الفتنة هنا الشرك يعني لا بد من القتال حتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك أو سبيل الشك لما جاء الظاهر الغطاب قال أما أما قال الله تعالى وقاتلون حتى لا تكون فتنة فقال الأول هذا وربنا أيضا قد قاتلنا مع النبي حتى لا تكون فتنة وأنتم الآن تقاتلون حتى تكون فتنة حطجي وإن طال فتوى صعبة نومة فنبغت أحدهم على الآخر القاتل التي تبي حتى تفيء لمن لا. قال قال ويكون الدين لله والمعنى هنا أن يكون التوحيد الله وحده لا شريك له وأن يكون التوحيد الله وحده لا شريك له. فالكل كله يغلب توحيدا فلا بد للمؤمنين أن يكون كذلك ولا بد لكل من خلق الله وأمرته أن يوحد الله. وما خَلَفْتُوا الجن والانس الا طَرَةً عَبَسٍ إِلَّا لِيُوَحْدُونَ إِلَّا ليوحدوا الدين لله يعني الدين كله كله لله وحده لا فلا إلا على, على فلا <تصفيق> وأنذرنا أنذرونا تحت راية الإسلام لكن شوف قال يعني إلا أن عن الكفر والشرك والمقاتلة فلا عضوان إلا على الله سمع عذوان هذا من بعض المشاكل لأن رد الظلم وإحقاق الحق لا يكون حاضر لا يكون لا يكون إحقاق الحق لا يكون عذوان لكن هذا من بعض فقولنا تعالى والرزاع سيئة سيئة لا لحظة لحظة عشان مكسر أولا. أرجو أن يكون صوت واصل لها بإذن الله في المكسر أرجو أن يكون واصل بفضل الله قال فلا عدوان فإن تأو فلا عدوان إلا على الظالمين وهذه كما قلت لا عدوان في رد الظلم ولا عدوان في احقاق الحق أبدا لكن هذه كانت من باب المشاكلة فقولي والرزاع سيئة سيئة مثلها وقد جاء عن قتاء دعو عن غيره بقول الله تعالى فإن انتهوا فالعظمين منسوخة أيضا بآيات السيف بقول فالقاط المشكين كافة نعم إنما يتقنوا هذا إذا قلنا معنا كلام فإن انتهوا عن قتالكم مع أقامتهم على دينين فأما إذا قلنا إن معناه فإن انتهوا عن دينين فالآية محكرة يعني إن الرابع إن إن عن دينهم وأسلامهم فلا تقاطرهم والآية محكمة ليست نحس الله بكم نحس الله بكم نحس الله بكم الآية محكمة ليست ليست نحس الله بكم ليست من سوء الفؤاد المصنف لا عمل إلا بالخلاص لا قدر لعمل إلا بالخلاص القتال الحق هو ما تكون فيه الراية لله جل وعلا. والشهيد الحق هو من كان يقاتل لتكون كرمة الله فيها العروية ردنا عدنا مزمن أحسن الله عليك ورفع الله على مقامك نفع الله من تخلقهم من جميعا ما أروع طلب العلم في وجود الدنيا المظلمة أن يكون فيها من طلب العلم هذا أمر عظيم يهديكم الله وسحبه لكم وعشم الله وسحبه لكم الله وسحبه لكم وعشم الثالثة الأصل عدم النسخ، الأصل عدم عدم النس النسخ. فإذا الرابعة قضية الكون الكبرى هي هي حل على رعاية كل الطلبات العلم. فلا بد أن نسعى لتحقيقها. هذه الله وسهل لكم. الحسن الله لكم جميعا ربي الله صلى الله عليه الله عليه الله لكن من سيستعمل الله تمكين هذا الدين رد الله عليه وسلم الله ففيها <تصفيق> فيه اشياء تفضلوا بس عند الله